يا بني اذهب فتحسس من يوسف واخيه ولا تيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فلما ماذا قالوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما الثنا واهلنا الضب قالوا يا ايها العزيز ما الثنا واهلنا الضب وجئنا ذي بضاعه ملجا فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا اين انك لانت يوسف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 قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِي بَعْلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولمَّ فَطَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو هُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُوا قَالُوا تَالَ اللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَادِينَ